بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لو باع الفضول لنفسه ثم أجاز صاحب المال الأصلي البيعه لنفسه مول الفطول هنا كان يوجد في ذلك إشكالات عمدة الإشكالات إشكالات أحدهما أن هذه صورة بيع اصلا من أساس لا يوجد بيع حتى يجاز هذه صورة بيء وذلك لأنه هذا باع لنفسه بينما هذا خلاف قانون البيع اصلا ما لشخص آخر باعه لنفسه وأدخل الثمن في جيبه هذا مو مبادلة المبادلة معناها مبيع البيع أو المبادلة معناها أنه كل ما لم يخرج من جيب العبار يدخل في ذاك الجيب. إذن ليس بالعين، فإن لم يكن بيعاً ما الذي يجاز؟ هذا الإشكال الأول والاشكال الثاني أنه ما ما وقع لم يجاز، وما أُجيز لم يقع. لان الذي وقع هو البيع للفضولي فما اجيز هو البيع للمالك اللي انا اللي الفضولي باع كتابي من دون اذني فما وقع لم يجز وما اجيز لم يطع هذا نشكاله كان الجواب الذي استخلصنا من كلام الشيخ الانصاري بعد حذف التطويلات والتشويشات كان الجواب هذا ان الفضولي باح للمالك اما اعتقادا كما لو كان الفضولي جاهلا لا يعلم ان هذا ليس له كان يعتقد أنه له فباع للمالك واعتقد أنه هو المالك فبيعه ليس لنفسه بيعه للمالك وهناك خطأ معه وهو أنه اعتقد أنه هو المالك وإما ادعاء عليكم السلام يعني كان يعلم أنه ليس هو المالك لكن ادعى ادعى ان من سنخ ادعاء السكاكي ادعى ان هو المالك فهو باع للمالك وادعى ان هو المالك ادعى اهج الى جانب الالسالمسل ما ادعى مالكين لكن هو على المالك فالبيع حقيقي على كل تقدير سواء كان يعتقد انه هو المالك أو كان يدعي أنه هو المالك البيع حقيقي والإجازة أيضا إجازة لما وقف وهو البيع للمالك في علم الله أنا مالك فأجزت ما وقف فكل الإشكالين يجاب عليهما بجواب واحد هذا ما يستخلص من كلام الشيخ الأنصاري قال رحمه الله أنه نعم لو فرضنا أن هذا الفضولي لم يعتقد أنه هو المالك ولا ادعى أنه هو المالك لا لا ادعى سكاكي ولا اعتقاد واشتباه وسطا ويعلم أن هذا ما... هذا مالي أنا يد... يعلم بي لكن مع ذلك يقول أنا مال زيد أبي لنفسي نفسي إن كان هكذا فهذا هذه صورة بيع صح هذه أساس صورة بي... ما بيع ماك بيع صورة بيع وبعدين لا معنى لي للحوق الإجازة ولا معنى لأن نبحث لا تصل النوبه إلى أن نبحث أن هذه الإجازة إجازة لما وقع إجازة ليس أصلاً بيعما موجود من أساس هذا ما قاله الشيخ الأنصار البيان الذي نحن أمس بينا يعني آخر يوم من أيام الأسبوع السابق البيان الذي انا بيناه كان هكذا قمنا ف... نفكك ونحلل العملية الواحدة قلنا أن هذه عملية واحدة صدرت من الفضولي لكن هذه العملية الواحدة لها جزء تحليلي وهو جامع التبادل صحيح عملية واحد واحدة وهي البيع لنفسه هذا هذا العملية لكن البيع لنفسه ضمنا إلى جزء تحليلي وهو أصل التبادل التبادل الموجود حتى في شراء العمودين في شراء العمودين البيع كبيع باطل ما, ما يقدر أحد يشتري عموديه لكن جزء تحليلي لهذا وهو أصل التبادل بمعنى الواسع الذي لا ينافل الانعتاق حتى مع الإنعطاق تبادل بمعنى الواسع هذا الجزء التحليلي هو الذي تتعلق به الاجازة فيصح ما اجز ما وقع اجيز ما اجز وقع وهذا الجزء التحليلي على حال موجود اصلا كان بالصور لا قيمه له لكن هذا الجزء التحليلي كان موجود وقلنا أن فرق جوابنا عن جواب الشيخ الأمصاري أن هذا الجواب يصحح حتى ذاك الفرض الذي قال الشيخ الأمصاري على هذا الفرض البيع باطل هكذا قلنا أفض لا اعتقد أنه مالك بل ادعى أنه مالك على كل حالة إنما فرض بيعا هذا البيع باطل لم ينزل الله به من سلطان ولا أنه نفذه الشارع لكن هذا البيع جزءه التحليلي تبادل بمعنى واسع موجود حتى في شرع العمودة هذا هو الذي يجاز فحتى ذاك الفرض يصف هذا ما قلنا بالأمس وعلى هذا الأساس قلنا أن السيد الخوئي لم يكن له حق أن يصحح هذا الشيء لأن الإجازة لأن الإجازة هو يعتقد أن التصرف الاعتباري ابتداءً يسنّ إلى المجيز خب إن كان هذا التصرف الابتداء عليكم سماه هذا التصرف الذي يسنّ إلى المجيز ليس هو جزء تحليلي وإنما كلها تصرف يسأل المجز بينما التصرف بكاملين غير قابل للتصرف هذا ما قلنا <الذي, الذي نريد أن نقوله الآن <الذي> فإن صح ما نقوله أنتوا لاحظوا قيموا هذا الكلام اللي أقول إن صح ما نقوله الوضع يختلف الذي نريد أن نقوله الآن هو أنه أساسا البيع ليس هذا معنى البيع هو التبادل بين المالين بمعنى الواسع يعني أنا أريد قول أن من يشتري عموديه وهو يعلم أن العمودين لا يملكه وأصلا لم يقصد هو كان عارف المسألة طلب دارس فاهم يدرك أنه واحد ما يملك ما يمكن أن يملك عمودين بل إنما ينعتقان ومع ذلك اشترى اشترى حتى, حتى ينعتق لم يشترهما حتى يملكهما لم يشتريهما حتى يدخل هذان العمودان في جيب من خرج من جيبه الثمن لا اصلا اشترى حتى ينعتق ليس هذا شراء انا اقول هذا شراء اصلا هذا شراء إن قبلتم بس أنا ما أقدر أحمل عليكم أنه أنتوا تقبلوا أن هذا شراء أنا أقترح الفكرة أقول هذا شراء شراء معناه واصف أقول اشتريت عمودي حتى ينعتق ونعتقى إن قبلنا هذه الفكرة إذن حتى على مستكسيز خوي بعد الأشكال الذي أوربنا على سيل يرتفع يتفعله. انقبلنا هذا الفكر، ونقول التبادل بالمعنى الواسع هو الذي ضمن إضافة إلى التبادل بالمعنى الواسع، ليس لدي شيء آخر هذا الفضولي. تأكد أصله إلى جهنم بيس المصير ما ما يخصنا بس على كل حال التبادل. المعنى الواسع ثابتون يعني أدبول فرق بين حقيقه البيع وبين مثلا حقيقة النكاح الركنان الرئيسيان في باب البيع هو المالان بينما الركنان الرئيسيان في باب النكاح هما الزوجان ولهذا في باب النكاح لو أن أحداً أوجد نكاحاً بين شخصين ممكن لشخص ثالث يجي ومثلا يجيز حتى يصير النكاح اله ما يصير النكاح إلي. حتى لو هذا المكان يجب النكاح متقوم بالشخصين بالزوجين بينما ان متقوم بالمالين الذي يجب هذه يكون المكان الذي يجب ان يكون المكان الذي يجب ان يكون تحليل اللي فرضنا انه نحلل وهذا هذا التحليل غرفي وغرفي يقبل ما يقبل هذا هذه الفكره اللي ردت أطرح لكم هذا اليوم وبعد ذلك كان القرار أن التفصيلات الكثيرة الموجودة في الكتب نحدثها حذفناها، ننتقل إلى مسألة الكشف والنقل أنه بناء على أن الإجازة تصح البير هل يكون هذا بالكشف أو بالنقل وهذا البحث هم أيضا وجدته في الكتب مختلف يعني كل كتاب كل فقيه كل عظيم من عظمائنا خطوة بشكل وبتفاصيل وب... وبأقسام، وحد يختار يهو منها يجعل محور لل... للحديث. على كل حال يجب أن نأخذ فد طريق من الطرق للتقسيمات والتشكيقات حتى ينفتح البحث. وبالتالي ننتهي إلى النتيجة التي نحن نتبنيها شاء الله. فأنا هكذا فكرت أن أجعل أصل المحور كلام السيد الخوي رحمه الله السيد الخوي له كلام مفصل في أقسام الناقل عفوا في أقسام الكشف وما معنى الكشف له حديث مفصل وهو يختار احد المعاني اللي هو ويختار فاذا اردنا ان نجعل نحرك كلام السيد السيد الله ذكر عدة معاني للكشف المعنى الأول وقد أسماه بالكشف الحقيقي والكشف الحكمي مو الكشف يقولون حقيقي حكمي الأخصام الثلاثة الأولية هي هي محور كلام الشيخ الأمصاري بما ذكر كشف حقيقي كشف حكمي نقل ف... لكن خب المحققين المتأخرين شققوا كثيرا أحدهم السيد الخوي السيد الخوي أول ما يذكره هذا كشف حقيقي وهالشكل يفسر بمعنى ان الاجازه اصلا لا قيمه لها هيك انما الاجازه علامه صح اذا ماكو اجازه البيع باطل مع وجود الاجازه البيع يصح لكن كل قيمه للاجازه ماكو انما الاجازه علامه من قبيل انه يوجد في بيت توجد في بيت تعزيه خلين علم اسود على باب البيت حتى يكون علامة انه بابا هنا تعزي موجودة خب هذا العلم الاسود كل تأثير ما له. ليس هذا العمل العلم الاسود هو الذي خلق التعزي والتعزي موجود سواء كان علم الاسود أو انما هذه بس علامة وهناها الشكل الاجازه على خمس هذا المعنى الأول للكشف ويقول رحمه الله أن هذا باطل مئة بالمئة باطل يقين ورغم أن هذا ممكن ما بي بعض أخصام الكشف يقول بي استحاله هذا ما بي استحاله مثل العلم وحد يخليها بي استحاله وحد يخلي العلم على بيته والعلم يكون علامة, علامة بعضه الصحابة. ولكن يقول إحنا ندري من الشريعة أن الإجازة لها نوع دخل، خالق القرآن يقول أنه إلا أن تكون زيارة عن طراض الروايات تقول. لا, لا بلعا إلا في الملك وما شعبها ذلك لا تبع ما ليس عندك خبها الإجازة عظامة ما ألي معنى الإجازة لها دخل معنى المعاني وبشكل من الأشكال فهذا باطل قطعا ورغم أنه اتفاقا هذا القسم الكاشف ممكن أن إن جعلنا الكاش بالمعاني الأخرى مستحيلة هذا ممكن إثارة لان جعل العلامة هذا مليء بالدنيا جعل العلامة في الشيء طبيعي لكن هذا باطل يقينا لأن هذا خلاف الادله الكثيره كتابا وصنّة التي تدل على أنه لا بد من إجازة المالك لا بد من رضا المالك لا بد يعني علامة لا بده يعني لهده كأنه معناه فهذا باطل. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني الذي يقوله يذكره السيد الخولي رحمه الله. المعنى الثاني هو أن الإجازة لها دخل كما نفهم من الكتاب والسنة ما نقدر ننكر دخل الإجازة ونقول مجرد علامه لها الإجازة لها دخل لكنه لها دخل على شكل الشرط المتأخر الشرط المتأخر في التكفينيات مخال في التشرايات ليس مخال الشعط المتأخر معقول في التشرايات ويذكر هنا الخوي مثالين للشعط المتأخر احدهما يقول الصلاة الصلاة الأجزاء المتاخره فيها شرط في صحة الأجزاء المتقدمة لو أنني تركت ركعة من الصلاة الركعة الأولى الثانية الثالثة أتيت بها ثم تركت الرابعة تبطل صلاتي القسم الذي صليتها تبطل إذن الركعة الرابعة شرط متأخر للركعات الثلاث الأولى ليس مخاطر. واقع الشيء اللي واقع بعدين إحنا نقول مخاطر واقع موجود في الشريعة. هذا أولاً هذا المثال الأول. المثال الثاني وصل المستحاضة وصل المستحاضة غسلها للظهرين غسلها للظهرين لو لم تختصل بطل صومها بينما هذا الغسل حينما يصير حينما تختصل في ساعة صلاه الظهر هذا الغسل بالنسبة إلى نصف الصوم شرط متأخر يعني صومها من من أول الصباح إلى الظهور وقبل أن تقسد بالنسبة لهذا النصف شرق متأخر أو كذلك غسل الفاجر لو قلنا أنه يجوز لها أن تأخرها من طيوع الفاجر هذا الشيخ الأنصاري ذاكذا الشيخ سيد الخوي ما ذاكري سيد يقول صعف الظهرين الشيخ الأنصاري ذاكر هذا، أنا أظن ذاكره ذاك، أن العشاءين لو قلنا بأن غسل العشاءين داخل في صحة اليوم الماضي، سيلخو ذاكر الظهرين وذاكر أيضا الفجر، يقول لو جوزنا تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر. بالنصف ساعة بالربع ساعة بالنسبة لهربع ساعة أو النصف ساعة لا كثر شاط متأخر إذن هذا موجود أدنى في الشريعة يقول السيل الخوي وهذا الكلام ماله قبل ما أذكر كلام السيد الخوي خل أذكر كلام الشيخ الأنصاري لطريفة كلام الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري يقول طبعا هو يرود يقول ويرود كما أن السيد الخوي يرود لكن أقول الشيخ الأنصاري ذاكر ما هو أشد من هذا قايل أصلا في الشريعة ليس فقط عندنا الشرط متاخر في الشريعه عندنا سبب متاخر عجبه سبب معله متاخره والمعلوم متقدم هذا شو تقولون ان صح ان يكون السبب متاخر الذي يخلق المسبب والمسبب يوجد قبل سببه في الشريعه هي شو عندنا وانتم في الشرق تقولون هكذا يقول شيخ صني انا كاتب تعبيره الغسل الجمعة يوم الخميس من يحتمل أمه يوم الجمعة ما يحصل ماي يقولون خل يقدم الغسل يختص يوم الخميس بينما هو غسل جمعة مستحب واجب لكن ما الذي جعل هذا الغسل يوم الخميس مستحبا مجيء الجمعة لو أنني متت اختصرت يوم الخميس ثم متت ما لحقت على الجمعة يتبين أن غسلي ما ألقي مكان السبب يوم الجمعة متأخر عن المسبب الفطرة قبل الوقت هؤلاء الذين يجوزون تقديم الفطرة على طول الفاش بل منهم من يجوز تقديم الفطرة حتى في داخل شهر رمضان وحده من هم من يجوز هكذا أنه لعل وسيل خوي نفسه علوقكم حال أكو هذا الراي موارد أنه تقدر. خب بعدين إذا مات قبل ما يأتي من فت تبين انه ما خلواش يباعدين اذا السبب متأخر عن المسبب. وصل عشائنا إن أنا قلت لكم الشيخ الأنصاري يذكر وصل عشائنا بالنسبة لي صوم المستحاضة يذكر السيد الخوي ما يذكر والطريف جواب السيد الخوي يجيب على هذا وال وال عفني جواب الشيخ الأنصاري يجيب وتبعه السيد الخوي. الشيخ الانصاري يقول اخر تكثير الامثله انت تقولون تاخر الشرط يجوز تاخر السبب يجوز خب قولوا اجتماع المتناقضين يجوز بعد. اجتماع المتناقضين هم يجوز اجتماع النقيضين في التكوينيات محال في الشريعه جائز تكثير الامثله يقول الشيخ تكثير الامثله يجعلنا نقبل الصح... نقبل المستحيلات هو مستحيل والشرط متأخذ كيف يأتر سبب كيف يخلق المسبب تكثير الأمثلة مع يحل حل المشكلة. يجب أن نرى حلا معقولا أفرض مسألات شرط التعقب مثلا في التحل منها القبل وإلا خب ما ممكن والسيد الخويهم يطبع الشيخ الأنصار ويقول كما أفاد الشيخ الأنصار هذا صح، وتكثير الأمثلة لا يجعل المستحيل ممكن فيدخلون أنه إذن ما هو الحال هل نقول التعقب شاط يدخلون في هذا بالي أخو أنا عندي مناقش في قدد من هالأمور اصلا مثال الصلاة قالوا أنه الركعه الرابعه شرط لصحة الركعات السابقة هذا عندي مناقش وعلى كل حال هذا البحث طالعوه حتى نبحثه غدا إن شاء الله بحوله بقوته